بما كانوا يفسدون اعلم اولا أن صد تستعمل في اللغة العربية استعمالين أحدهما أن تستعمل متعدية إلى المفعول كقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام الآية ومضارع هذه المتعدية يصد بالضم على القياس ومصدرها الصد على القياس أيضا والثاني أن تستعمل صد لازمة غير متعدية إلى المفعول ومصدر هذه الصدود على القياس وفي مضارعها الكسر على القياس والضم على السماع، وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله إذا قومك منه يصدون بالكسر والضم فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة وصدوا عن سبيل الله محتمل لأن تكون صدا متعدية والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه على حد قوله في الخلاصة وحذف فضلة أجز ان لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ومحتمل لأن تكون صد لازمة غير متعدية إلى المفعول ولكن في الآية الكريمة ثلاث قراء تدل على أن صد متعدية والمفعول محذوف أي وصد الناس عن سبيل الله الأولى أن لو قدرنا صد لازمة وأن معناها صدودهم في أنفسهم عن الإسلام لكان ذلك تكرارا من غير فائدة مع قوله الذين كفروا بل معنى الآية كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضا القرينة الثانية قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب فإن هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم والعذاب المزيد فوقه هو عذابهم على كفرهم في انفسهم بدليل قوله في المضلين الذين اضلوا غيرهم ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الايه وقوله ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم الآية كما تقدم إيضاحه القرينة الثالثة قوله بما كانوا يفسدون فإنه يدل على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم وقوله فوق العذاب أي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم وعن ابن مسعود ان هذا العذاب المزيد عقارب انيابها كالنخل الطوال وحيات مثل اعناق الابل وأفاع كانها البخاتي تضربهم اعاذنا الله واخواننا المسلمين منها والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما اجابوا به رسولهم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 لو تسوى بهم الارض الايه وكقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم وكقوله فلا الذين ارسل اليهم ولا المرسلين الى غير ذلك من الايات وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان انتهى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ويوم نبعث منصوب بذكر مقدرا والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل أي شاهدا عليهم من أنفسهم نكتفي بهذا القدر أيها المستمع الكريم ولنا لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته